ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي فساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويقر لكم نوبكم وما يقطع الله رسوله فقد فاز بهم أما بعد فإن عصبة الحديث كلام الله وخير الهدي هدي وحمد ينصّل الله عليه وسلم الشر الأمور مخدهاتها وكل مخدهة وكل بدعة مضلالة. وكل غلاء منا الحمد لله الحمد لله الذي ردنا سالمين وجمعنا في هذا الصبي الجديد إن شاء الله سنتنبدأ مادة النحو نحو, نحو هني وسيكون المقرر موازيا إلى النجومين. بمعنى الأبواظ التي في الجهومية سنرسها بنفس المستوى تقريبا مع شيء من التبسيط وسيكون في هذه الخصة إن شاء الله مراجعة لما درسناه في النحو واحد وهو الإعراب وعلامات الإعراب فإذا اتهينا منها دخلنا مباشرة في الدرس القادم لله في باب المبتدأ والخبر وهو اللي يتوقب عنده في الغص الماضي لما تدرسه إن شاء الله نعمل مراجعة لماذا درسناه للقبل فنقول إن علم النحو هو علم الإعراب فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم لهواً أو تقديراً بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها الكلمة تتأثر إذا كانت تتأثر بالعوامل سميت معربة معنى إذا جاءها عامل أو سبب يرفعها أو بعض وإذا جاءها عامل أو سبب ينصبها نصبت وإذا جاءها عامل أو سبب تجرها جغل وإذا جاء عامل أو سبب يجزمها يجزم إذا كانت الكلمة تخضع للعوامل وتتأثر بها فتستجيب لها بما تقتضيه العوامل من رافع أو نصب أو جر أو جسم فسميت الكلمة معرضا وإذا كانت الكلمة ترزم حالة واحدة لا تغير سميت مبنية هذه الحالة لا نعربها وإنما نعرب محلها فقط. بمعنى نقول مبني في محل كذا كان ينبغي بغي تكون مرفوعة إلى أنها مبنية فلا ينهر عليها الرفع كان ينبغي تكون منصوبة إلى أنها مبنية فلا ينهر عليها النصب وهكاً. إذن المهم أن نتكلم الآن عن الأعراض. ليس عن البناء. إذن البناء كما قلنا يلزم به كتر لزم فيه الكلمة <تصفيق> هذا الأكيد وإنما الخبرة بمحلها للأعراض إذا كانت فعالية فذلك يلزم أن نتكلم عن الأعراض. وهو الذي يحصل في الأسماء المتمكنة. وفي الفعل المضارعي الذي لم يتصل بآخره نون نسوة ولا نون التوكي فمعناه أننا لن نتكلم الآن عن الأفعال المبنية قد نتكلم عنها فيما بعد عرضاً لتقسير الأفعال إلى ماضي ومضارع الأمر ولن نتكلم عن الأسماء المبنية ولن نتكلم عن الحروف إن ما سنتكمنه عن الأسماء والأسماء المعابطة لا تخلو من من هلاح الحالة إما أن تكون يكون العامل الذي يؤثر عليها عام جرفة فترفع أو يكون العامل المؤثر عليها عامل نصب فتنصف أو يكون العامل المؤثر عليها عامل جرفة جرفة ولا تجزون أسماء كما لا تجرب الأثعالها الأسماء دائماً إما مرفوعة لأنه ليس من إجاء عامل رفع رفع وإذا تجرد من العوامل أصلاً ليس من عامل لا رفع ولا نصب ولا جزء فلأصب بها يكون مرفوعاً وهذاك سيتمى في باب المبتدا والخرب إن المبتدا مرفوعاً في مالاً بالتجرد حين العوامل كمان أنه المعرب عمل المعربة أيضاً إذا تجرد عن العوامل ليس من عامل نصب ولا عامل جزء يحنى. ينصب هو الرفع المضارع مضارع لأنه يتصل إلى أخيه لولي لسوة ولولي ولم يؤثر عليه عامل نصب ولا عامل جسم هذا لقائل أن يرفع تجرده من العوامل كابل لرفعه لأن الأصل فيه أنه مرفوع وكذلك لسفل الأصل فيه أنه مرفوع حتى يتيه عامل إذا تغرض على العوامل رفع وإذا جاءوا عن الرفع رفع أيضا، وإذا جاءوا عن النصب نصب وإذا جاءوا عن الجر شو؟ إذن الآن سنتكلم في أسماء عن الرفع والنصب والجر، فسنتكلم عن المرفوعات الأسماء واحدة إثر الآخر. نتكلم عن المبتدى، ثم عن الخبر، ثم عن اسم كان، ثم عن خبري خ كان وأخواتها، ثم عن خبرين وأخواتها، ثم عن الفعل، ثم عن النائب الفعل. ثم عن التوابع توابع المرفوع هذه مرفوع اما نتكلم عن المنصوبه انا عن المفعول به عن المفعول معه وعن المفعول فيه الذي هو ظرف وعن العدل المطلق وعن التمييز وعن الحال وعن ما التمييز والحال وعن توابع المنصوبات البدل من المنصوب والناعة المنصوب وتوكيد المنصوب والعطف على المنصوب هذه هي التوابة ثم بعد أن تنتهي منصوبات الأسماء نتكلم عن مجرارات الأسماء وهي ما اتصل به حرف جر من الأسماء أو ما أضيفه نتكلم عن إضافة مع حرف الجرع وفيرتهي الكتاب بذلك فالكتاب سيتكلم عن مربعات الأسماء نتكلم عن مصطلحات الأسماء ونتكلم عن نشرات الأسماء. طيب. مرفوعات الاسماء التي سنتكلم عنها إن شاء الله في درس القادم نبدأ بها من الابتداء. قبل أن نتكلم عليها لا لابد نعرف علامات الأعراب. نحن نريد أن نعرف الأسماء المعرّبة والأفعال المعرّبة. وهذه فعل مفعل مضارع خاص. نريد أن نعرف الأسماء المعروضة والفعل المعروض، وأن ونريد أن نعرف محل إعراب الأسماء الفعلية والفعل الفعلية أيضاً، نعرف محل إعرابها. فهذا يلزمنا يلزم يز... بالضرورات حتى نتكلم علامات الأعراب. وبما على فسنقدم علامات الإعراب في الأسماء. علامات الإعراب في الأسماء. وهي ثلاث أنواع هناك علامات الرفع هناك علامات النصب هناك علامات الجمل نعمل مراجعة بسيطة إن شاء الله ننظر فيها لسيط ما درست من ذلك ثم نعيد ونكرر إن شاء الله على مسامعكم هذه علامات حتى ترسخ بذيل الله ثم نجوز في الدرس القادم إلى باب الابتداء نبدأ عمليا في البناء على ما درسناه من قبل ما هي علامات الرفع أريد من يرفع وصفعه ويجيبني باختصار يقول لي علامات الرفع هي كذا وكذا وكذا بدون زيادة وبدون تفصيل نعم صحيح في الضم والوا والنون وثبوتًا علامات الرفع إذن علامات الرفع كم ثلاثة فقط الضم والوا والنون ألف ألف فقط أربعة علامات الرفع كم أربعة أربعة, أربعة. أربعة. الضمّة والواو والألف والنون إذن هذ هل... هذي هل... جال هل... هل... صحيحة علامات الرفع أربعة الضمّة وهي علامة العصريّة في الرفع وتنوب عنها الوَوُ والألف والنون <الواو> والنو... متى تنوب الواو عن الضمة تنوب الواو عن الضمة في الأسماء الخصّف وهي أبوك حموك أبوك ذو هل, هل هي أبوك لازم أبوك ولا أبوه أبوها يعني الأسماء الخمسة هذه هو أخوه حموه أبوه اللوبي اللوبي اللي معنى صاحب هو بمعنى ثم بالشرطة تغرق لغير يائي المتكلم هذا الشرطة عملها هل هي تكون فيها الضمة علامة الواو علامة بالراضي فتقول مهلا جاء أبو زيد، وجاء أخوه عمري، وجاء حمو فاطمة. إذن، تقول جاء أبو زيد جاء في الماضي من عهد فتح أبو فاعل مرفوع مع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. وزيد مضاف إليه ما قبله. مشروع علامة شرعيه كسرة له سنون مفردة. إذن. علام الواو تلوبه عن الضمّة في ماذا؟ من أسمائي الخمسة فقط؟ جمع مذكر السلم لا أريد الكلام بغير إذن في جمع المذكر السلم تلوب الواو مهنة صلّى المسلمون مهلا. صلّى في الماضي مبني على الفتحة مقدّرة والمسلمون فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه طيب ما هو جمع مذكر سالم نعم انت هو ما جمعه بواو ونون المنصبه جمع بواو ونون المذل هذا جمع مذكر سالم ملحق به ويعرف ذلك بان تسلم بنيه مفرده من التكسير فبنية المفرد هي تبقى متلا بقاء حروف المفرد كما كانت من التوالي ومن الحركات ايضا طيب العلامة الثانية هي الالف اين تكون الالف لدي مشاركة من الجنة او لدي مشاركة من واحدة مهلي اين تكون الالف علامة اتفضل تكون الالف علامة الرفع بالتهيّة بمثلاً، فتقول: قال رجلان، قال رجلان، قال سأل بعض رجلان فاعل المرفوع على مفاسِد أريف عن الضم، عن الضم. طيب قلنا، طيب العلامة ما هي؟ ذوق النون. كوز؟ نحن النون أين يكون؟ هذا في الجاد. إحنا عن الأسماء خلنا نذمّط من حتى نتجلّب العوادل هذا. طيب قلنا العلامة الأولى في ما هي؟ علينا الصيح. هي تكون الظلمة علىنا ظهرا. الاسم المفرد. الاسم المفرد مثال صلاة. زيدو. قام زيدو. قام زيدو. قام في الماده من زيدو فاعل مرفوع على اطراف الظلمة. والله على اخره لأنه اسم مفرد. <المهرد> صح. طيب. جمع التكسير. اول شيء اسم المفرد من اجاء زيدو. ثاني شيء جمع التكسير من اجاء الرجال جاء الرجال و جاء الفتيان طيب نقول جاء فالماضي نعتبر الفتيان فاعل مرفوع بالضم وظاهرة على على مترفيا الضم ظاهرة على أخيه لأنه جمل تكسير كيف ما معنى جمل تكسير والذي تغير هو والذي تغيرت مية المفرد فيه من حيث توايد حروبه ومن حيث حركاته الله يلفتها مثلًا نجمع على في تياء فالف الف الفاك... كان الف كان مفتوح صارت مكسورة ووالتاء كانت مفتوحة صارت ساكن والنون ف... يعني إذا حصل هي تكسير على تغيير لبنت المهراد قليل أو كثير طيب الاسم المهراد يكونوا في فيه اضمة علامه لرفع جملة التكسير يكونوا في فيه اضمة علامه لرفع ماذا ما اعطي شيء في الاسمين كل هذه أسماء. اسم هذا جبل تكسير أسماء. بلق الأفعال فعل المضارع ضرب. أي فعل مضارع آخره. يضم. اللي نتصل يا أخي؟ ضم ضلام الضاء. الذي ليس, يرفع ليس وليس من الأسماء. العاد الخامس. جمع المان المسلمات. إذن الأسماء التكسير جمع تكسير جبل مان السالجاء. إذن الضمة علامة للرفع هي العلامة الأساسية للرفع وتكون علامة للرفع في مواضع الموضع الأول لاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثاني جمع المثنى السالم والحقيقي، والموضع الثالث الفعل المبادل الذي يتصل بآخره شيء طيب العلامة إذن عرضنا الآن علامات الرفع أنها أربعة هي الضمة الاسم المبرد بجمع التكسير بجمع المولادة السالم وفي فغل المضالع الذين ينتصر بآخره الشيء والوا هو تكون علامة للرافع في موضعين الموضع الأول جمع من لكر السالم والموضع الثاني هو الأسماء الستة والخمسة بشرط أن تضاف لغير ياء المتكلم والألم تكون علامة للرافع في موضع واحد وهو فهو و. <تصفيق> أنه تكون علامة الرابعة للموضع واحد وهو الفعل المضارع الذي على وزن على وزان الخمسة يفعلون تفعلاني تفعلين وتفعلون. طيب فإذا أثر على الاسمي هذه الأفواب التي كانت عندنا الاسم المضارع وجمع التكسير وجمع المؤنسال والفعل المضارع الذي من هذه الأفواب إذا كان عندما اسمه معينة فرع عليه عامل رفع فغفع إذا جاء عام نصر مصر صح. تقول ما رجاء الرجل الرجل فيعت مرفوع تظن أن ينسوها فلو قلت رأيت الرجل ما هذا الرجل لم يعد هو الرائم وإن صار هو فلمضي <تصفيق> بنعنى وقع عليه في عدد المبعول به مفهود يكون مرصوب صحيح ما تقول رأيته الرجل إذا تقرأت الرجل صح؟ فماذا تقول الرجل هنا؟ العلم هي الصوبة على نصب إيمانا فالفتحة فالفتحة هي علامة النصب الأصلية وتكون علامة لنصب إيمانا هل اسم المهرد؟ جمع التكسير وجمع التكسير وماذا؟ والفاج المضارع الذي ينتصب أخيره إيه طبعاً بنتكلم على الشيء جاءوا عامل نصب ولا ينصب هي علامة النصب علامة النصب تقول ما معايا رأيت الرجلة وتقول رأيت الرجالات وتقول هلان لم يدخل بلن تقول يدخل هلان تقول هلان لم يدخلت دخلت عام نصب على الجملة نصب وتقول لن يدخلها وتقول لن يدخل أقول يا خلفها المضار مقيء باب الرابع الذي كانت الضمة فيه علامة للرفع جمعنا السال لا تكون فيه الفتحة علامة للرفع للنصي غزل بل تكون الكسرة فيه نائفة عند فتحتك كما سأقول طيب الباب الذي تكون فيه نائفة في علامة للرفع هو باب التهنئة صح هذا ما لا يكون في علامة النصب أرياء تقول رأيتُ بدأً من قال رجلان <تصفيق> تقول رأيتُ رجليني ماذا تقول رأيتُ رجلان رأيتُ رجليني تقول رجليني ما علم به منصور فعلامة نصبه اليابة عني فالفتحة <تصفيق> الباب الذي كانت فيه الواو باب جمع المذكر السال الذي كانت فيه الواو علامة للرفع ما لا يكون في علامة النصب؟ لا. تقول رأيت المسلمين. تقول رأيت المسلمون؟ تقول المسلمين. عمر بن الصوف علامة نصب به. أليان؟ أليابة؟ الأسماء في رافع ما لا يكون في علامة النصب؟ الألف. تقول رأيت أخاء زيد ما؟ أخاء. تقول أخاء عمر بن الصوف علامة الألف. يعني الأسماء الخمسة كانت في رفع. كان في التهيئة علامات رفع الآن في الأسماء الخمس علامات نص طيب جمع المؤمن السال كانت علامة رفع فيه الضمة يكون علامة في النص فينا كسرة فتقول رأيتُ المسلمات وتقول أكرمت الصالحات أو عملت الصالحات عملت الع عمله الصالحات الصالحاتي, الصالحاتي, مبعول الصالحاتي صالحاتي بعلم عمليه الصالحاتي أنا صالحاتي به منصوب على بنصبي الكسرة لجابة عن الفتحة لأن الجمع السالم لا يفتح أخره وإنما في حالة النصب وإنما يكسر في حالتين في حالة النصب والجمع ويضم في حالة الرفع. إذن تستطيع أن نقول إن علامات النصب هي فتح وثلاثة واركسرة وليان. الفتحة ليس المهرج جمع التكسير واللي المضارع اللي نتصل شيء. يعني لمن تصل به نص ولا توكيد هاي بلا من أوزار الخمسة كيف غير صلا بحد هني مكنست. بقية علامة نصب أخرى وهي حد هني في صعب. بالأبعاد الخمس إذا علامات النصب هي الفتح وليس المفرد وجعل التكسير وفعل مضارع الذي نتصل يا أخي ليس الابعاد خمسة ولا التكسير وتكون علامة للنصب فيه الاسلالم الخمسة بشكلها وهو انتظار لغيرها المتقدم و الياء وتكون علامة للنصب في موضعين في ثلاثة للتهلية وفي جمع المذكري السالمي وحاله النون ويكون علامة للنصب في الغاية الخمسة والكسرة وتكون علامة للنصب في جمع المؤمنة السالمي ما كان علامات النصب كان خمسة الفتحة والألبو والياء والكسرة وحيبه النور طيب نرجع إلى هاي الأبواب الاسم, الاسم المهرد يرغب الضم علامة رقيه هي ضم علامة نصبه هي الفتحة هي الكسرة فتقول جاء رجل فرأيت فرأي فرأي رجلين ومرضتوا هي رجلين جاءنا التكسير يوفاهم الضمم ويصوم بفتحة ويجرب كسرة كسر. تقول جاء إجاكم رأيت رأيته جانا مرته بإجاله إذا جاء اسم الممرض وجاء التكسير أقولهما سهل إعرابهما بالحركات الظاهرة أو المقدرة إذا كان أفرهم أحرم عليهم لكن ليس فيها حركة إعراب بعلانات أصيل يعرب بالضمم الظاهرة إذا جاء الرجل أو بضمة المقدرة إذا جاء الفتا صح؟ ونصر من فتحة الراهرة من إذا رأيت رجلا أو من فتحة المقدرة من نزلت القراء نزلت القراء منع ميورها؟ منع رأيت القرى نزلت لزلت القرى نقول مرحول به منصوب على نفس المتح المقدرة تقول ما رأت بي رجلين وتقول ما, ما رأت بي. بي وقدرنا فيها ورضى لا أريد آية سبب وجعلنا بينها وبين القرى التي باركنا فيها القرى جعلنا قدنا لكم فكما في سورة لا لأيه. لأيه. أي بينها وبين وديعنا بينها وبين القرى قرى من الظروف بما قبلها على الجبهه الكسره المقدره وبين القرى, القرى. القرى. جعلنا قرى قرن تقرن به الصوت علامه نصبه الفتحه المقدرة إذا الاسم المقرد وهنا تكسير علامة, علامة فيها أصليا لا إذا انضمه أو فتحه أو كسره إما واهرة أو مقدرة واهرة عندما لا يكون معتلى الآخر ومقدرة عندما يكون معتلى الآخر ويعاد يتعذر أو يثقل, يثقل, يثقل بها هناك بعض الأبواب يثقل فيها النص الكبابة في الحال في المقصود وهناك البعض لا يتقل فيه فيظهر كما هو الشر في المنقص خرجاء القاضي فتقدر الضم رأيته القاضية فتظهر الفتحة يعني ليس هنا ثقة ولا, ولا تعادوا المرات المتقاضي فتقدر الكسرة المهم رسم النهرد وجمع التكسير إعرابهما أصري جنب ظاهر ومقدر لكنه أصري من انتهينا منها الاسم المفرد وجمع التكسير التي هي جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم الإعراب فيه نيابي دائما إذا جاءك أسف مذكر سأل لا تنور لآخر الكلمة آخر الكلمة دائما النور مفتوح لا تنور لآخر الكلمة انظر إذا ما طمع الآخر وهو الواو أولي أهده وواو أوليام كان كانواوا فعرف أن الكلمة مرفوعة وإن كان يان فعرف أنه هم وصفة زمع ومشهوا هل إذا كان في كلام غير إذا كان في كلام كانت منتبه إذا كانت يعقذ جاء المسلمين فسيفهم في السنة ان المسلمون هم الذين قدموا واذا رأيت واذا اردت إن انك قدمت على المسلمين فاذا قد اقوموا ما افهم انك نصدت وكررت المهم في حالة الرفع دائما هناك هو وفي حالة النص دائما هناك يا وفي حالة الجر دائما هناك يا جمع المؤنس السال دائمًا يعربه بحركات، لكنها قد تكون أصيلة وقد تكون نائبة. في حالة الرفع يضربه، وفي حالة النصب الجذب يكسر، وهذا إعراب أصيل. لأن الضم على ما أصيل الرفع والكسر على ما أصيل لكنه في النصب يصب بعراب نائب في كسرة نائبة في. الفتح. طيب جمع التكسير جمع الماء السالف هنا الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة ترفع بالواو إذا كان ليس من الأسماء الخمسة هو ضيفة غيرية وإذا كان فهنا لا تبحث كذلك لا تبحث عن خلق الظاهرة على آخر كلمة بحد هلا هالآخر الكلمة قبل قبل ما ضيفة إليه هل هو واو او, أو ان او كان واو كان ال بن غالبا انها منصوبه كان يان غالبا انها مجروره لا كل جاء زيد جاء خازيد على اللغة كما قلنا في بعض العرب ليست هي في اللغة جاء جاء أخو لا جاء جاء زيد زيد زيد لا تقول جاء زيد يا أخو زيني طيب بقيها المشيرة إلى علامات الجر علامات الجرية العلم الراصي الجر ما هي؟ كسر. أين تكون كسر علامة الجر؟ من المستعد يجيب؟ يريده مستعداً غيرك، يريده غيرك، غيرك، غيرك أيّد. تريد منّي يشيل القلب. إذا تكون الكسرة علامة الجرب في الإسم وجمع التكسير وجمع النقصان. يكون الكسرة علامة الجرب في الإسم وجمع إذا تكون الكسرة علامة الجرب في الإسم المغرد وجمع التكسير وجمع الوانه السال. بقية أنا بقية الأبوال. ليست في كسر على مجال. لسنا الخمسة يجرب. الجمل ما على المجال. هذا أصل حتى نكون غير على المجال. إذن هذا. يتعين عندنا اسمو هذا. وجعل تكسير وجلد. المونس هنا تكون الكسر على مجال. هل هناك علامات تنبأ عن كسر؟ نريد لنريد بي إجابة في رأي <تصفيق> تكون الياو علامة للجذب في, في التهنئة وفي جمع ذكر السبب وفي الأسماء الخمسة <تزم> تكون الياو عن الكسرة في ثلاثة مواضيع. الموضع الأول التهنئة تقول تفضل <تزم> نارتو <تصفيق> من المسلمين نارتو من المسلمين بلا جهيل وتقول في حاله النصب لا تتخذ إلىهين اثنين إلىهين نعلم به تتخذ اثنين توكيز لإلهين ب هذا مقصوب به علامة نص به كذلك تكون علامة نجني به ماذا؟ جميعنا كرسان وبيء الأسماء الخمسة بشرط أن تضاجع بغيري أن تكلم وتقول مرتوه بأخي زيد وبأبي زيد وبحمي هلالته وبأخي هلال وبذي مال أو ذي جاهل أو ذي منزلة فتقول مرت بذي منزلة تقول الباء حرجة وذي مجهور بالباء فعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة إلى من نخصنا هذه العلامات بسرعة؟ الجرعة؟ بطريقة الاسم نعم، بقيقة العالم الجامعة هي فتحة بالاسم النبيل زي الاصري وهو الاسم النبيل الروم وهذه كطرحة تمهلاً مبكتة وهو مجتمعت فيه علتان تمنعاني من الصرحة وعلة واحدة أقوم مقام العلتين وقال إن شاء الله سننوصله بعد لا نطيل به ليس لا انصرف علامه الجر فيه تقول تقول جئت الى مكهه لا تجئ الى مكهتي ولا دق جئت الى مكهتي ولا دق جئت الى مكهه مكهه مجروره علامه جرها شرط شرط ما هو شرط اعراب ما لا ينصرف للفتح لسمى الين صرف يشتراط لكي يمنع من الصرف لا يعرف لكي لا لكي لا قص لكي يجرى بفتحه يشترط أن لا يعرف بإضافة ولا ألف فنام لا يعرض إذا عرف بإضافة أو عرف واللام جرة بالكسر سواء كان مخردا أو جمعا ما تقول مثلا جئت إلى مساجد الحبيب صليت في مساجد الحي وتقول صليت في المساجد لكن يا لم تضف تعريف فاقول صليت في مساجدا كثيرا صليت المساجد كثيرا تيرت لانها نعث لي صليت في المساجد كثيرا صليت في, مساجد وصليت في حرج مساجد وعلامة جدي الفتحة نيابة عن الكسر كثيرت النعت لمجروضة ومجروض الكسر لأنه اسم مفرد إذا نستطيع أن لاحق الصلاة أن أقول علامات الرفع هي الضمة والواو والألب والنور فالضمة علامة الرفع هي اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المهنة السالم وفي الفعل المضارع الذي يللل تصيبها في هذه الشيء وأما الأربو فهي علامة للرفع في موضعين واحدة والتالية وأما الواو فعلامة للرفع في موضعين هما جمع جم جم الملكة الثانية والأسناء الخمسة بشرط الانتضافة لغيرياء المتكدمين و لبوت النولي ويكون علامة للرفع في الأبعال الخمسة وإلى أمهلة الخمسة وهي الأبعالان وما كان على وزهها مما وصل إلى ضمير الإثنين وغائبين والتبعالان ونواجرها الى ضميري مخاطبين وتفعل الاولى نواس الى ضميري جماعه مخاطبين ويفعل الاولى نواس الى ضميري جماعه الغائبين وتدعي الاولى نواس الى ضميري الواحده المخاطبه فهذه النويه الخمسه ترفع بهبوط النون اما النص النص اذا هي الكسره تو الفتحه في اسم المفرد وجر التكسير والفعل المضارع الذي متصي بआखره الشيء والكسره في جر المؤنث السالم والاليف في الأسماء العدد 50 اشارت الى ضعف غير ياء المتكلم والياء في, في وفي ووعي المذكر السالم وحذف النون في الفعل المضارع الذي إذا تصل به إذا كان من العالي الخمسة والتصل به نصف أو التصل بنصف وأما الجر بعلاماته هي الكسرة وآيات في هلال مواد عه الأسماء الخمسة والتأهيلية وجمع الأكر السالم والفتحة في نسمة الذي لا ينصرف وأما الجزم فله على الثاني فقط ولا يكون وإلا العالي وهي السكون في هذا المضارع الذي ليس من العال خمسة ولم يتصل بأخره من ولا من التوكيد ويعرب في حال اللون فيها كان من العال الخمسة وبحاجة حال العلة إذا كان معتما الأخير هذا المضارع الصحيح الآخر الذي ليس من العال خمسة ولم يتصل منه النسوة ولا من التوكيد يعرب بالسكوني أما إذا كان معتدل الأخير فيعربه بحله حلم أخيه سواء كان باع أو ياه أو أوليهم تقول مهند هلام يهدي إلى الحق إلى ربه تقول هلام مبتدي يهدي في المضارع مفروض على نتراض عظمي مقدر على أنيا من عمن ظهور من ظهورها الثقل وتقول آه وتقول إذا نصدته هولان لم يهتدي حرف العيلة تقول هولان المتدى لم حرف جزم يهتدي ذا المضارع يزم على جزم الحال تقول هولان لم يسمع وإذا كان حرف العيلة تقول هولان لم يهتدي لن يهتدي, يهتدي, يهتدي يتهد عليه وما إذا كان يفعل خمسة أينك تحرق النود؟ تقول هلا و هلا لم يهتديا. لا تقول يهتديان. لا إذا لم هناك جاسم ولا ناس تقول هلا و هلا مهتديان. صح؟ هو يهتديان. أما إذا نصت لتقول هلا و هلا يهتديا. تحرق النود. وإذا جازت لتقول و لم يهتديا. تحرقه.